بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون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 بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لربك وَانْحَرْ إِنَّ شانئك هو الْأَبْتَرِ صدق الله العظيم مشاهدينا الكرام في كل مكان وأينما كنتم نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك فأنت الغني ونحن الفقراء إليك وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق لا يكن مثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين مشاهدينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديدة في برنامج الوعد الحق نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة, ورحمة الله, الله, الله وبركاته مرحبا بفضلتكم وكل عام وانتم بخير تقبل الله منكم من من إن شاء, شاء الله, الله. بارك الله. الله فيكم فضلة الشيخ اليوم بمشاعة الله تبارك وتعالى بعد أن توقفنا في اللقاء السابق على الصراط عند آخر قنطرة وقنطرة المظالم ندلف في مرحلة جديدة وهي مرحلة جميلة إن شاء الله بأمر الله تبارك وتعالى, وتعالى الحوض الحوض نعم ثم نتحدث ان تسعى وقتنا ان شاء الله عن الشفاعة الحوض والشفاعة ان شاء الله بأمر لا هذا حديث يعني يشرح الصدور ويرقق القلوب ويؤمن الخائف ويبشر المؤمن ويستحث كل واحد فينا على العمل أن يكون من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين يشربون من حوض الكوثر يا رب أسألوها إن أنك أمن إن بأمر الله تبارك إذن مع الحوض والشفاعة ندلف إلى حلقة اليوم إن شاء مشاهدين الكرام مع الحوض والشفاعة مع حضرتكم مطروح على بساطة البحث في هذه الحلقة من برنامج الوعد الحق نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا الوعد الحق وشدنا الكلام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مع نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور أمور عبد الكافي مرحبا بفضلتكم مرحباً مرة نعم. أخرى نعم. في الحلقة السابقة تقريبا استوفينا كل النقاط أم هناك نقاط تود فضلتكم التركيز عليها بخصوص القناطر الموجودة على السر الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام. هناك روايتان في مسألة القناطر او الجسور الموجودة فوق الجسر م. وهي أن البعض يقول ان ليست هناك جسور أو قناطر فوق الجسر وإنما هناك القنطرة الأساسية موجودة ما بين الجسر والحوط ما بين الصراط والحوط وهي قنطرة المظالم أيضا مظالم يعني هذه آه أهم القناطر كل ما بينك وبين الله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نعتمد فيه على عفو الله ونعم بالله قال احد الصالحين يكاد رجائي فيك يغلب رجائي فيك مع الاعمال بمعنى في الله مع ذنوبه من رجائه الله مع صلاته وصيامه لان هذا الصالح يقول يكاد رجائي فيك مع الذنوب يغلب رجائي فيك مع الاعمال لأن رجائي فيك مع الذنوب في الذنوب أعتمد على غفرانك وأنت بالعفو معروف أما في الأعمال فأنا أعتمد على نفسي وأنا بالآفة منصف جميل يعني العمل في دخل. من... فإلا تبعات يعني نحن دائما ندعو اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي وما كان بيني وبين ناس فتحمل تبعاته عني تحمل التبعات هذا أمر خطير فبالتالي أنت قبل أن يتحمل يعني أحد عنك التبعات لابد أن تتحمل أنت أعباء نفسك قبل أن ترحل من الدنيا تقول قلت وفيت الحقوق إلا قنطرة المظالم حقوق الآخرين يا عبادي ما بيني وبيناكم قد غفرته لكم فتغافروا أو فتصالحوا العباد مع أنفسك بالله عليك ما. المعاملة بالحسنة والسيئات فإن الأمر صعب هنا التعلق بالركاب. بالرقاب بلا شك فقنطرة المظالم هذه أصعبها إذا مر العبد من قنطرة المظالم وجدت هناك يعني مرحلة عظيمة وجليلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لكل نبي حوض لكل نبي فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حوضي أكثر فاتقوا الله فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة مكاثر آه يعني أكثر الأكثر في الورود على الحوض. ليس الأكثر عددا. لما قد تكون أكثر منه عددا. مكاثر بمن يشرب بمن يأتي. لأن ليس كل الذاهبين إلى الحوض سوف يشربون منه. يعني أولاً ينتوا من العبور على جهنم والعيد بالله. <تصفيق> لكن بقيت برحالة خطيرة. وهي مم. أن بعض الناس ترد تدفعهم الملائكة ملائكة. كما تدفع النبي صلى الله عليه وسلم وتحجز النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أمته تتقحم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقض نارا فجعل الفراش والجنادب تتنازى من حولها وأنا أخذ بحجزكم ولكن تتفلتون مني فتقعوا فيها هذا في الدنيا يعني يحاول أن يبعدنا عن النار في الدنيا لا. بالأوامر والنواهي وتوضيح لا. كتاب الله وهو قدوة وسلوكيات وسلوك وأخلاقيات المسلم لكننا نتقحم ونتأبى ونقع في الآخرة يحدث موقفين عجيبين وهو على يمين جنبة الصراط جنب الصراط لا. أرى ناسا يتقحمون في النار من فوق الجسر فأقول يا رب أمتي يا رب يقف يريد أن, أن يلحق به فوجبريل آخذ بحجزته يعم نعم نعم لان في شفاع لها حد سوف نتكلم موضوع الشفاعه لها لها إطار. لها محددات نعم. وناس ايضا من الذاهبين الى الحوض قبل ان نصفه تردهم الملائكه تدفعهم لا, لا يشربون ممنوع لما فانهض لاشفع عند ربي يقول ربي يا محمد لا تفعل انك لا تدري ماذا احدث من بعدك إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير اللي بدل في دين الله اللي غير في شرع الله اللي أضاف في دين الله اللي يعبد الله داخل بلد وخرج بلد اللي يعبد الله تحجف في بلدها وخارج لما تخرج تروح تذهب إلى الغرب وأوروبا تخلع عباءتها وتلبس ما, ما, ما يحل لها وتقول لا هذه عادات لا هذه قواهت يصلي في بلدي وفي الصفر لا يصلي وهكذا وهكذا. فكل من, كل من أحدث في دين الله شيئا فلا يشرب من الحوض الحوض النبي صلى الله عليه وسلم طب معذرة الحوض. قبل الحوض الفئات التي تردى عن الحوض هذه نعم. التي تبدل في دين الله سبحانه وتعالى يبدل أي يبدل في إنسان. دين الله ولا يقيم شرع الله سبحانه وتعالى م. يقول لا والله يعني كما قال الكفار مقبل هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا يعني يقول القانون الوضع ده جميل لان الناس تتعرف مشاكلها مم. او قطع يد السارق او ده لا لا ده, ده شيء وحشي, ده وحشي, وحشي, وحشي و... ترجم الراجل يعني تجديده للشرب الخمر هذا راجل مبسوط شوية يعني اتركوه يعني مسروره وذكر حسن البصري في يوم العيد ومناسبه دخول العيد وجدوا شباب في نهر الفرات يرقصوا ويرمقوا الطبل وتلف في في في قارب في النهر مم. فلعدوا عليهم يا إمام فرفع إليه السماء قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة يا سلام. هذه رحمة وشفقة سبحان الله ما. ولكن يقال في رواية أخرى إن الحجاج الحجاج أوشك على الغرق الحقوني أنقذوني فالمريدين مريد الحسن البصري الحمد لله أنه يغرق منفرد فقفز الإمام وأنقذ الحجاج قادر امام يعني كنا قال غرت أن يموت شهيدا لا <تصفيق> الله غار عن الله <تصفيق> والله بجد يعني ف... <وهو> ولا هم مسلم المسلمون فقط أم معهم امم اخرى لا لا لا الامم تذهب الى الى الى من المغنين هذا حوض رسول لا لا صل بعد الله صلى الله عليه أمة مباشره أم امه محمد صلى الله عليه وسلم نعم <معنى> عليه الصلاه <معنى> والسلام <معنى> الحوض يعني طب أخرى. انا نقطه اخرى نوقفها خالص لخلف الحوض نعم تذهب بهم الجهنم ام جهن ت... للجهنم طبعا عم تبعدهم فقط لا لا, لا لا, لا أصلاً من الحوض هيحصل له امرين مم. بعد ما يشرب ان شاء الله الزم ما يشرب يزول ما به من غل وحقد وحسد وعواطف الدنيا تماما وَنَزَعْنَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ جِبِلِ إخوارهم على سرور المتقبلين مم. هذا أمر عجيب يعني استشفاء كامل خلاص منهم والدنيا ثم ينمو ويكبر حتى يصير كأبيه آدم ستون ذراعا في السماء مم. وأن طبعا. عليه النشأة الأخرى آه خلاص يرجع البشر يرجع كأبيهم آدم لا فيه لأقزام ولا أحجام معينة كل ما شاء الله لأقوة الأبناء ولا بدانة لا, لا لا لا ما في هذا الكلام ولا مرض ولا لنا لا مكان لذا كمان سوف نرى لا فيه لا عرق ولا بول ولا غائط ولا حيض ولا ما, ما, ولا مش ما. إذن ما هو الحوض ما هو الحوض قال صلى الله عليه وسلم حوض أعطانيه ربي الكوثر هذه صفة وليس اسما فإن أعطيناك الكوثر, الكوثر الكوثر عند العربي هو الشيء الكثير قالوا الأعربية بما آبى ابنك قالت آبى بكوثر يعني بشيء كثير نعم. فكوثر عند العرب لانه ما لا ينقطع هذا الـ الـ الـ النهر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بحجم يعني بمساحته عد ست ست مرات يعني مساحته قال ما بين مكه الى بيت المقدس ده في, في, في, في, في, في قول ما بين ايله الى عدن ما بين يعني كذا كذا جهه يعني هو اي مساحه بالضبط بحثت ونقبت وجدت أن الرسول يُعطي السائل على قدر ما يفهم بالمسافة مم. يعني هذه قبيلة تفهم مم. تاس كون في هذه, في هذه فتعرف المسافه من مكه الى بيت المقدس وهذه مسافه من عدن الى ايله وما درس رستم هذا رسول الله عليه بما علمه رب كل كل مسافه لان احيانا اخوذ مشاهدات وشهادات الان هبتدي ابحثه في في الحق وفي اخر الكتب وطبعا واحنا هنعطيه بعد ذلك في اخر الحلقات المراجع اللي تعودوا لها عشان يطمنوا يعني ازداد يقينهم باذن الله ان شاء الله في الله. شيخين باذن الله ان شاء الله يعني ف الـ الـ ربما يأتي, ياتي مساحه الحوض ومسافه يعني في يعني مختلفه فيتعجب ايها هذه على قدر السائل هذه القضيه نعم ماؤه احلى طعما من العسل واشد بياضا من اللبن كالفضه النقيه عدد اكوابه كعدد نجوم السماء الله اكبر إذا امتدت يده المؤمن وجدت كوبة في يده. يعني ما تحملوه ما تتعبش. خلال بدأت إيه؟ مبشرات الجنة تظهر. لا يأخذها من مكان المغناطيس. لا لا هو هو مجرد كانها مغناطيس. يلتصخ الكوب سبحان الله. ويأشرب. أول ما يشرب أول شربة. يضيع منه كل أمراض النفس. غل وحقد وحسد وضغينة وكبر وعجب واري. في أكل خلال. دي هذا. ثم. لا يعطش ابدا ابدا من شرب منه شربه لن يظمى ابدا لا يظمى خلاص الظما ده كان في الدنيا سبحان الله وفيه درجه اعلى ما هي وهو رايح على الحوض وايمانه عالي م. نعم تقول الملك استريح ونحن نسقيك في درجه اعلى يسقيهم رسول الله عليه الصلاه والسلام ياخذ من رسول الله من, من الملائكه طبعا طبعا, طبعاً. هذه درجه اعلى هذا المقصود يسقون من رحيق مختوم ام هذا في الجنه لا لا في الدنيا ان شاء الله الجنة. يعني هكذا في, في, في, في هذا المكان انظر الى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى هذه الدرجات العلى درجة, درجه اعلى الملائكه درجه اعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بيد الشريفه بيد الشريفه انت انت ان تلمس انت يد رسول الله وان تتشرف في الدنيا ولا فيها سلام والله الشيخ اعطاني كوب من يده واعطاني لقمه من يده يعني يد رسول الله إذا سلام. امتدت الي هي فيها شفاء اساسا ثم الكوب الذي خلقه الله عز وجل بيكون فيكون. ثم هذا الحوض. ولكن من الشاربين من الحوض؟ من هم الشاربون من الحوض؟ هذا هو السؤال. كل مؤمن صف نفسه ونقى نفسه. وصار يقبل معاذير الناس ويقبل أعذار الناس. نحن مصيبتنا أن يقبل بعضنا أعذار بعض. لا نلتمس الاعذار لا نلتمس الاعذار التمس اخيك من عذر الى 70 عذره فاذا لم تجد له ولا عذر قل عسى ان يكون له عذر لا اعرف فطالما انا لا التمس له عذر خلاص لا نتمسع عذر يوم القيامه هذا امر نعم يعني عدم التمس الاعذار هذا انسان النوع الثاني سبحان الله العظيم غير المشاحن يعني الذي لا يشاحن الناس اللي هو اصحاب الشحناء محمد بن دول ايه عنده <تصفيق> واحد لما يخاصم يكون فاجر <تصفيق> من, صفات <تصفيق> من صفات المنافق يقول, يقول ايه اعمل عليه قضية في خمس محاكم محكمة في البنية الفنانية ومحكمة في الوزنان <تصفيق> فيشتت عليه ايامه طب ما خلاص كيف يشرب هذا لا يشرب لا لا لا المشحن المشحن لا. المشحن لا لا لا لا لا لا لا, لا, وإذا لا. تعلق برقباتها على الشراط واقتص لقد نسألة أخرى ومن يقتص والله وعنده شيء يعطيك وعنده شيء يعطيه <تصفيق> وخلصها هو ما يقدم لنفسه خيرا مم. يعني يقدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك صحيح قبل أن يتغير حالك ولون حالك حالك حالك, حالك. أه والاذرب لله ف ف ف للعبد مالك ومالك ومالك في يدك بابا انت تقدم لنفسك في الحياه اه حالك ولو نحرك حالك, حالك, حالك, حالك اسود والاذرب لله والاذرب في الدنيا في الدنيا, الدنيا؟ هذه الاخره هنا صوره منعكسه لترجمات الاعمال في الدنيا الله يرضى عنك فمن يضق قلبه في الدنيا زي ما قلنا بالامس من صار على الصراط المستقيم صار على صراط الايه اليوم المضروب على من نفس القضيه نفس من استقام قلبه واستقام حاله في هذه الدنيا نفس القضيه نفس الجزاء من جنس العمل نعم. ثم الذي يكون يعني يعني ايه مفتاح خير مغلقه شر نعم ذا وعكسه مغلقه خير مفتاح خير يعني ما يجد اي خير يغلقه قول ايه ده برنامج جميل ده لا لا لا, لا ما, ما, ما ما لا لا تشاهدوا امم اه الجميل لا تقراوا اكتب مقرت سيد بس وهكذا إيه الرجل الذي يجمع الناس على الخير لا لا لا لا, لا داعم هذا لا يش بغلق ابدا مغلاقه خير ما ما ما ما لو لو, لو رأى كل خير في الدنيا لا اغلقها سلم يا رب لأ لان لان, لأن ان المسلم بطبيعته ما وجد خيرا الا وفتح وما وجد شرا الا واغلق لا. هذه طبيعه المؤمن صحيح اما ان الثاني كيف يشرب لا يشرب ثم الـ الـ الـ الـ الذي يؤذي من لا ناصر له الا الله ده ما, ما, ما لا يشرب لا يشرب لأنه لأنه سبحان الله تخيل ان نستغل ضعفه واستغل أنه لا نصر له إلا لا أحد ينصره ولذلك النصبون والعزب الله رب العالمين الذين ينصبون على الناس يفترع أن ينصب على يلفه ودورانه ومكره الذي يأخذ ماله ويضحك عليه ويقع في المهال يغررون بهم المغرر, المغرر به ولذلك احتجت الجنة وقالت قالت النار ملئت بالجبارين والمتكبرين وقالت الجنة ملئت بالضعفاء والغريدين المغرر به المغرر به ف... فهذه الطوائف هذه الشاربة وتلك التي اللي... لا تشرب إذا شرب من... شرب من حوض الكالثر أعرف مكانه في الجنة من بيته في الدنيا يذهبون زرافات ووحدانة يتوجهون إلى بيوتهم كما يتوجهون من بعض صلاة الجمعة في الدنيا إلى بيوتهم ياسر وحدانا جماعات وفرادا نعم هذا حديث حضرتك نعم و لمصرات الجمعه بذلك نعم لمص بيشبي الرسول بيشوف بي بي بي بي متى اجتمعنا في الخير لمصرات الجمعه تمام صحيح وبعد ما تصلي الجمعه ننطلق الى بيوتنا تمام الصوره تتكرر الناس دي بي كانت مع بعض في الجمعه فاجتمعت في الخير في الدنيا وبعدين رجعت إلى البيت بلغت الأهل والمكان حضر الخضة وبدأ ينفذ الكلام لسمع من الإمام وجدوا إمام الأئمة يسقيهم بيده ثم ينصرفوا من هذا المكان إلى بيوتهم يدخلهم الجنة عرفها لهم عرفها لهم بمعنين بمعنى عرف المكان أو عرفها من العرف وهي الرائحة الطيبة زكاها وشموا رائحة طيبة وصل فنادق الكرم الجنه الجميل ان من العرف من هذا العرف هذا العرف سؤال اذا تفضلته ما الحكمه من انهم يجوزوا الصراط أو يجوزون الصراط ويردون من عند الحوض هذا نكيه لهؤلاء الله يرضى عنك ليه لأن, لان هو اصلا اصلا وهو يمر على الصراط الملكين اللي هم كانوا معاه في الدنيا اه وانا انا لما خلقت انا وانت وكل المشاهدين والمشاهدات الله عز وجل خلق لنا مكان في الجنه ومكان في النار صحيح كل واحد مم. لتكون اختياريه ليس هناك جبل نعم هناك, هناك مناطق اختيار مساحه اختيار فلما خلق مكان في الجنه ومكان في النار وهو يمر العبد اذا كان صالح وانظر الى هذا ينظر يرتحت في هذا يقول له هذا مكانك لو كنت قد عصيت الله اما وانك قد اطعت الله فانطلق يا عبد الله فشر من حوض الكوثر واذهب الى مكان فيكون السعادة سعادته ولمن خاف مقام ربه جنته جنة تمام جن اللي هي من من من من طاعته لربه وجن وارثها بتاع الكافر فولد هو الوارث هو, هو الوارث وارث يعني اخذ حق شيئا حق. عند الغير اه صحيح أخذ شيئا انا, أنا وارث الذين أ... يرثون الفردوس نزلا هم فيها خالدون نعم. الذين طب خالد. النار و... نعم أهل النار ولاذب الله ياخذ نار ال... <تصفيق> كيف يرى مكانه في الجنه يريه الملائكه مكانه في الجنه وفوق الصراط يا للذل لذل... يمر او لو... ي... يبهر وهذا مكانه كلو كنت قد التقيت الله فانظر الله سبحان الله فالندامه تزداد يضاعف له العذاب الله يرضى عليك هذه هذه المضاعف هذه المضاعف يا ياخذ مكان ومكان المؤمن لان مكان المؤمن لان يا يأتي يوم على جهنم وهي التي فيها عصوات الموحدين تصفق ابوابها بمعنى يعني تخلو من سكانها او يخرجون ويعودون للجن بفضل الله ياخذون أماكن من الجنه كتب لك لا <تكلم> <تكلم> هو اخر رجل يخرج من الجنه له قصه عجيبه سوف ناتي ايديها <تكلم> قصه المسلسل <تكلم> والضحك عجيبه او اخر واحد فده لا تستبق الاحداث ف خلاص شربوا من الجن من حوض الكوثر ينطلقوا للجن طب هل هنالك نصوص في الفتره الزمنية التي يقضيها انس عند الكوثر شوف الاخره كلها نعم <تكلم> بالنسبة للمؤمن الصادق كما بين وقت الفريضة إلى الفريضة بس. فقط ديوم نمبشرات أيضا اليوم أنا أعطي مبشرات ساعتين ثلاثة عام يعني مبشرات أنت, أنت تحلي هذه الحلقة نعم تحلي هذه الحلقة لا دعليك يا رب وهلكت الحلقات الناضية مرة أنا كنت جدا أصف. أنا كانت على القمن يا مولانا أنا كنت واصفا أنا كنت واصفا لا مرهدا أنا أصف <تصفيق> أنا أصف ما, ما, ما أشرح أمانة ووصل أمانة للمشاهدين والمشاهدات <تصفيق> لا الاجتهاد لا لا لا, لا, لا. خلاص شربوا من الحوض الكوثر توجهوا إلى باب الجنة كل في بابه كل في الباب الذي يستقبله خصوا سلا نعم نعم أعرف ببيته أعرف وعرف عرفها لهم <تصفيق> هنا عند الحوض تكون الطبيعة الإنسانية كما هي لم تتغير لم تتغير صح قالوا اذا ام الفرح يدخل ازاي علي يعني الفرح يدخل علي بطبيعته دي لا لا لا لا لا لا لا لا لسه ما حصلت هو فرح فرح سوف يرى جهنم بام راس كما ترى, ترى وارى الان واذا لما اول ما دخل وقالوا ايه الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن الذي حل دار المقامه من فضله قالوا لا مسنا فيها نصب ولا لغوب ما في خلاص الحمد لله أذهب عن الحسن أننا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم وفي قراءة أنه هو البر الرحيم نعم. بارك الله فيك نعم. الصراط له دخل بما يحدث من مشاهد وأهوال في يوم القيام تمام. والجنة والنار طبعا هذا دار المقام دار المستقر الدار ما دخل الحوض في هذا الموضوع الحوض لتنقية ما بقي من اكدار الدنيا في قلب العبد الذي ما استطاع الإيمان لقلته أو لخبوء ضوءه أو لضعف قوته أن يحرق هذه الشهوات وهذه الغرائس وهذه الأحقاط في داخل القلب فيقوم بهذا الدواء الشافي من حوض الكاثر بارك الله فيكم <تصفيق> في وصف الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه الآيات في الحوض يعرفون بعضهم البعض هنا تهدأ النفوس تهدأ آه. يبدا بقى من الان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو الا في مواطن ثلاثه يا انس تطاير الصحف عند الموازين عند الصراط لا يساله حميم وحميما في هذا الوقت ما من حديث صالح لكن عند الحوض زي المعاصي يجمعون انفسهم على المعصيه يجي امر قيامه يقولوا ربنا الاخر لا يوم اذ بعضهم لبعض عدو الا المتقي الأخلاق الأخلاق الصدقاء الأخل الصدقاء الصدقات ألي على حزبية واللي على جماعة واللي في نادي واللي في منتدى <تصفيق> ولي في مجموعة رجال أعمال مجموعة نشعر في لعب الكرة مجموعة فنانين إيه؟ إذا اتناقوا الله خير وبرك حيما الاحتمال على مصالح من الدنيا اللي اجتامعوا مع بعض في الله اللي تزاوروا في الله اللي سبحانه الله وذلك ينادي المنادي ليقم جيران الله فتقوم الطائفة تذهب إلى الجنة ردواني والم أنتم ونحن جيران الله. كيف خانه جرتكم قال كنا نتزاور في الله ونتجالس في الله ونتحب في الله ونتود في الله فيفتح لهم الباب يدخلوا يصنعون هذا في الدنيا, الدنيا؟ بالزبط بالزبط نفس القضيه اللي ما جمعهم الا الله وزك ايه الرجلان تحب في الله, الله اجتمع عليه وتفرق عليه علي ما, علي ما جمعه إلا, الا الله الله الله يرضى عن ابن عباس هذا يحبني انا ودي ابن عباس لاني احبه أه؟ وإذا أحب مسلم المسلمين يجب أن يبلغه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول ان أحبك في الله يقول لو أحبك الله الذي أحببتني فيه فانظر هذه المعي بس يكون صادق يكون صادق هذه المحبة هذه المحبة وهذا التودد في الدنيا الله عز وجل سبحانه وتعالى سوف يعني يريح هؤلاء بأن إيه؟ أول ما يشترون حوض الكاثر خلاص تعرف في وجوهه من نظرة النعيم لا تظهر نظرة النعيم إلا بعد هذه الشربة بعد الشرب الشرب دي تظهر نظره نعيم خلف تباشير الصبح قد بدت خلاص الليل الحالك ولا الكرب ولا الامتحانات ولا السوق ولا النجاح حدثت حدثت ففضل الله سبحانه وتعالى شارب فضل العزه والجلال اين الشفاعه تعال نرجع شويه خطوات للخلف احنا خل... احنا مش خطوات يعني نرجع نرجع الحمد تقتضي امورا اربعه تقترب امور اربعه شفع نعم ومشفوع عنده ومشفوع له نعم. ومشفوع فيه صحيح تمام طيب تعالى يعني ايه شفع الاول شفع يعني ايه مثنى نعم. في شفع وفي وتر صحيح الوتر الله وتر بيحب الوتر طبعا الشفقه زوج خلاص. تمام 4 تمام خلاص الشفع عندنا شخصين ننظر بمثال انت في البيت تتفق مع زوجتك ان الولد المقصر في اداء الواجب او لم يصلي انا ارفع صوتي واعنفه وانت ايه تهديه تهدي مطف زي بعضه هو هو صار له الحمد لله هو بالامس اصلا كان عنده امتحان وتتودد شويه يتفق ما بين واحد مم. واخر مم. في مصطحة ثالث شفع في وتر تمام نعم وضحة ثالث نعم ولله المثل الأعلى يعني يعني الله عز وجل لا يقبل الشفع إلا من ارتضى من رسول. إلا بعد أن يأذن بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا, لا, لا تأخذه هو. سنته ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم راح يشفع للمردودين عن الحوت ماذا قال له لا لا لا تشفع يبقى لا من يعذب ده من يعذب لتشفع تقول مثلا مدير الاداره يقول اخصم من فلان مبلغ كذا فانت لك مقام عند المدير تقول ايه يا استاذ فلان يعني زعمت انا شره اصلح من شانه انا هدفع الدين اللي, اللي عليه شفعت م. لولا ما كانتك عند المدير لما تقدمت صحيح والدليل مثل الاعلى ونعم بالله لولا مكانة حبيبنا محمد صلى الله عليه عند رب العباده عز وجل لما اخذ لان فيه انواع الشفاعه كثيرة هنذكرها هي الشفاعه الكبرى الشفاعه الكبرى اللي هي اول شفاعه شفعها النبي اللي بدا الحساب دي كلها وجهت الفائده لكل العالم لكل الموجودين في أرض المحشر انما طلب من رب العالمين ان ياذن ببدا الحساب ياذن بالضبط ودي الشفاعه الكبرى سبحان الله وبعدين انت عندك شافع خلاص الشفع اللي هو ايه يذهب لايه ليشفع للمشفع وبعدين مشفوع عنده وهو رب العباده الله ورب سبحان الله وبعدين مشفوع له هو صاحب الذنب ومشفوع فيه لو ايه الذم الذم بنفسه بدمنا بالظبط كده دي بقى هذه انو هذه ايه يعني اركان الشفاعه او مختض أنواع, تعاد... انواع عندك الشفاعه العظمى وهي الاولى اسمها الشفاعه الكبرى الشفاعه الكبرى خلاص عظمه خلاص وبعدين في شفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم من استوت حسناتهم مع سيئاتهم هم اصحاب الاعراف يعني بالتعبير الدنياوي ما, حص... ما, حص... ما معنى اصحاب الاعراف واهل الاعراف هم جماعة حصتين على خمسين بالمئة النصف وقال إيه لنا حسنات لنا سيئات جلت وحسنات قلت لا حسناتنا تدخلنا الجنة ولا سيئاتنا تدخلنا النهر هم عرفنا السمكة بين بين سبحانه فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيشفق في شفاء عند الميزان لما تخف الموازين فأقوم رسول صلى الله عليه وسلم وبيدي بطاقة فاضعها في كفة حسنات فتطيش السجلات لان ده دي الحسنات ايه ثقيله يقول من انت انت الوجه الذي دوره في الله في الخير قال انا محمد رسول الله وما هذه البطاقه كلمه البطاقة. بطاقه بنفس التعبير في صحيح, صحيح البخاري ومسلم مصر من زمن يقولوا كلمه بطاقه معروفه حتى في كتب التفسير يقول لك واهل مصر ان ذات هذه سبحان الله ينظر والعبد عايز يطمن يد مدله دي حاجه مكتوبا فيها لا اله الا الله محمد رسول ولا يثقل مع اسم الله شيء يا سلام هو مش غير مبشرات بشارات الحمد لله في نقطه مش لا اله إلا الله كده يعني لمن الله يرضى عليك يا رب يعني لا اله الا الله يعني لا اله الا الله يعني لا محكمه في الكون الا الله ما قلنا الا بحقها باخر عشان تفهم يعني عشان آه. على بعضها كده. لها حقوق. حقوق مش يعني حقوق. مش كلمة تقال وبعدين لا الـ الـ الـ الـ الشفاعة في, من في تخفيف العذاب في النار تخفيف العذاب وهذه حدثت لعمه لا أبي طالب قال العباس يا ابن أخي ألا, تست... ألا تشفع عند ربك في عمك الذي آزرك ونصرك ووقف بجوارك ما. ما أحد نصر الرسول من البفار وما نالت منه قريش إلا بعد أن من نهت حقا قال قد شفعت قال وماذا أعطاك قال اجعله أخف أهل النار عذابا ما عذابه قال وما هو قال يضع في ضحضح من النار وفي رواية في ضحضاح من النار ضحضح مستنقع نعم. ضحضح من النار يتلبسه الملائكة نعلي نعلي من نار يغلي منهما دم رأسه. هذا أخفه عذاب أهل النار الله أكبر سلم يا رب يا رب سلم هذا أخف عذاب أهل النار اهل النار ان يلبس نعلين يغلي بهما دم راسه ما اشد العذاب ماذا لا لا الموضوع احنا ما احنا غليان الدم داخل جسمه من الواجب من الوجه يعني الاخوه يظبطوا معانا في لو احنا نتحدث عن ما في النار في في مستنقع من النار والعظ بالله ضحضح هذا لاجل النبي عليه الصلاه والسلام فقط وهذه من ضمن من ضمن الشفاعه, الشفاعة. بس هذه شفاعه لفرد لفرد لحاله حالة خاصة حالة خاصة نحن نسر الأنواع مم. للشفاعة مم. في أيضا اللي اللي الشفاعات اللي كان فيه شفاعة في الدنيا النبي بشر بها اللي هي سبعون ألفا من أمتي يدخلون للجنة بدون حساب قال عكاشة بن محصن وكان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودعو الله أنا أكون منهم يا رسول الله فنظر فرقاه عكاشة قال أنت منهم يا عكاشة قال من بجوار عكاشة وأنا يا رسول الله فرا سبقك عكاشه وبردت الدعوه سبقك عكاشه وبردت الدعوه خلص مغلقه هنا <تصفيق> نقبت عن الحديث ودخلت في امهات الكتب وجدت في مجلس رسول الله سبتة. سبتة. بعض من المنافقين أوه. فما اراد الرسول ان يفتح اللي... الصفحه هكذا انه اذا وعد فهذا وعد الله انجز لا سبحان الله لا لا لا لأن لأنه لا لا لا لا لا لكل نبي دعوة المستجابة ودعوة شفاعة ادخرتها لأصحاب الكبائر من أمتي لأصحاب الكبائر حتى أصحاب الكبائر الرسول يحن عليهم وتقبل الشفاعة والله عز وجل يقبل يقبل طالما أنها لا تخص العباد تخص رب العباد فالله سبحانه وتعالى يعفو عن حقه مثله ماذا كبائر مثله ماذا يعني واحد ابتدي بالنظر الى ما حرم الله امم اصلته صغيره كبيره اه لا اصله لا صغيره مع اسرار صحيح ولا, ولا كبيره, كبيرة مع ستر لا صغيره ان واجهك عدله ولا كبيره ان قابلك فضله وهذى الدنيا فالرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله يشفع لاصحاب الكبائر من من وتكون ذنوب ما بين العبد وبين ربه ويعفو عنها رب العباد ويقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى ما توقيت هذه الشفاعة توقيت هذه الشفاعة قبل الصراط وبعد الصراط وعند الميزان هذه أوقاتها لا يعني عند شفاعة الميزان قلناها يضع البطاقة لا أليل الله هذا من ضم وعدين يقف على جنبة الصراط, الصراط. يرى, يرى من يستطيع أن يشفع فيه فأشفع فتقبل شفاعته يرى مهم يجوزون على الصراط فاكاد يقع نعم فيشفع لهم عند الله يخبر رب العباد هو رصاصا يشفع لفئات من الناس لا للناس باعينهم لا لا لفئات لاصحاب الفقات. اعمال لا, لا اصحاب آه آه كذا لا لا اصحاب لا لا كذا, كذا فئات اقوام أقوام من, من أقوام, من اقوام من الأمة اقوام من الأمة. آه آه هذه الشفاعه لا تفضلتم بها أصحاب الكبائر مم. متى يشفع وهم في النار لا لا لا وهم, وهم ذائبين خلاص الكبائر سوف تأخذهم يجوز على, على الكلاليب على الكلاليب المخدوش تأتيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المهم ليس لأحد عنده مظلمة لأهم شيء المظالم المظلم شوف. شوف. اصنع ما شئت إلا أن تظلم مسلما يعني ما بين المرء وبين الله فيه كلام يعني أقولك شيء لما يبيت واحد منك باكي داعي رب العبادة عليك سلم يا رب ماذا تصنع يا رب سلم ماذا تصنع وذلك أنا أهيب يقول وعزتي و... وجلالي لأنصر أنك لا. ولذلك أنا أهيب بالمشاهدين والمشاهدات لا يبيت رجل مع زوجته أو زوجة مع زوجته إلا أن يتراضيها ربما جاء ملك النوت وأخذ أحدهما أو كليهما بالليل يعني هي تسترضيه وهو يسترضيها لديه حقوق حقوق الأولاد قبل أن يناموا يسترضوا الأب والأم البنات اللي تزوجوا إذا كانوا يتصلوا بأبوه بمتراضي عني الولد الذي تزوج وترك البيت نفس القضية وإن كان الأبو قاسيا مع الأولاد أصلي ما شوف إحنا لو ما سكنا عن القسوة والكلام اللي يبقى مش هنعمل خير اللي عايز يعمل خير ما دعوه بشيء هو شوف معذرة انت مثل يعني يعني انا مثلا, مثلاً, مثلاً, مثلاً, مثلاً انا امام فضيلتك خلاص انت اللي قدامي يا ابني عامل لك امرك رجل قاسي خلاص وانت رقيق الحال ما شاء الله بقدره الله ف انا ابتغي في معاملتك واتش الله عز وجل فاذا انا انظر الى ايه الى باب الجنه وانظر الى الحوض فلا اراك لا اراك ولا ارقصوتك فلكن اركز على قسوته حجزت على نفسي الحوت وحجزت الجنة ونظر الى قسوته خلينا طول حياتك تنظر الى قسوته وتفهم خير وهذا مدخل من مداخل الشيطان او تلبيس ابليس عليه امم وده ما يستحق لا يستاهل لا يستحق لا تنحلله المظالم الا المظالم ولا بد يوما أن ترد المظالم. المظالم. إلا المظالم الا للمظالم الا دمه شوف يمين يسار لا مظالم لا الا المظالم يعني فضلتك وتتحدث يعني شريطه ان يكون الذنب بينه وبين الله ليس بينه وبين أحد من العباد واحد غرائزه وغلبته بعدين سكر شرب مزكر أخذ مخدر مخدرات تعطى مدخن وبعدين حاول أن يتوب غلبته شهواته ونزواته والإنسان ضعيب بطبيعة وبعدين مات مات م. كرم الله عز وجل أن عنه لأن هناك حسنات ربما قال انت ماذا كنت تصنع قال ما كنت الا انني كنت رجل رجل كنت موسر كنت رجلا اه كنت رجلا موسرا تمام رجلًا موسرا. فكنت انظر المعصر حتى يرد سلام. قال انت تنظر المعصر خذوا بيده الى صفوف اهل الجنه يلا, يلا. سبحان الله وال سبحان الله العظيم اللي تعود, اللي تعود على على على المعروف في الدنيا يبقى صاحب معروف في الآخرة. تخيل. في الآخرة. هذا فضل أن يعرف في الآخرة. طبعا. إن أصحاب المعروف في الدنيا هم أصحاب المعروف في الآخرة. ليه. يأتي بالظالم والمظلوم. الظالم أنا ظلمتك. ولكن في نفس الوقت عملت أحمال كبيرة. خير في بند آخر. شاكي رب العبادة بالإثنين. يقول. انظر. فأنظرك إلى الجنة في الخلف ماذا ترى ماذا تريان يا رب لمن هذه القصور ولمن هذه الدور لأي نبي أم لأي صديق أم لأي شهيد قال لا لمن أعطاني الثمن قال وما ثمنه قال أن يعفو أحدكم عن الآخر قال قد عفونا قال خذ بيد أخيك ودخل إلى أنتم لتنين على الحفوضك ويشرب فأنت الغل يروح منه ثم هناك شفاعة ليست للرسول فقط عليه الصلاة والسلام يشفع الشهداء في سبعين من أهله وجبت لهم النار كل شهيد يشفع في سبعين من أهله سبحان الله لأنهم شهد. فقدوا فقدوا صغيرة حجاجة في سبيل الله واخذوا من أولاده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله من قبل يشفع الصديقون كأبي بكر له شفاعة في من؟ فيها العصاه و في, في المسلمين نعم سبحانه الله. سبحان الله ثم يشفع العلماء في من يعرفون أيضا في رواية في سبعين من أهله و في, في من يحب ثم يقول الله عز وجل شفع الأنبياء و شفع الصديقون و الشهداء و العلماء و بقيت إلا شفاعتي أنا و الرحمن الرحيم فيأخذ قبضة بيمينه من أهل النار. ويدخلهم الجنة. ننقف عند تلك القبضة. مش لدينا الكرام. نوصل بعد هذا الفاصل. كونهما. الوعد الحق. شهدين الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى أينما كنتم ومع نرحب مجددا بالدعاء الإسلامي الكبير فضالة الشيخ الأستاذ الدكتور أمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى وهناك وقفة مع تلك القبضة ومن يخرج في تلك القبضة يعني ما وصفت من يخرج في قبضة الله سبحانه وتعالى من النار إلى الجنة أولا يعني هل, هل هذا معذرة يعني هذا, يعني, هذا يعني كل شيء يخص ذات الله وصفاته شيء فوق عقولنا وراء عقولنا ولا نجهد أنفسنا فيه لكن لكن في الحديث بتاع كاشا في رواية أخرى يقول ان سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب سبعين ألفا على العدد أم على التكثير على العدد على العدد سبعين نوع <تصفيق> قال عربي جارس عند رسول الله. رسل. رسل الله ألم تستزد ربك يا رسول الله أعرابي سبحان الله في قلبي حنان وعطف ورقة قال نعم لقد استزدت قال وماذا أعطاك قال أعطاني مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفاً. قال الأعرابي ألم تس فقام عمر فوضع يده على فهم الأعرابي وقال سكتي أعرابي قد رسول الله وقعد وقعد وقفه ما فنزع الأعرابي يده وقال سكتي يا الخطاب أتعطينا من بيتك أو من بيت أبيك يا رسول الله ألم تستاذد ربك شوف مجلس رسول الله في الكفير كل هذا الصورة صحيح ألم تستاذد ربك ضحك الرسول وقال لقد استزدته قال ماذا أعطاك قال أعطاني ثلاثة حثيات بيديه ولا يعرف عطية الكريم إلا الكريم سبحانه ثلاثة حثيات فقبض الله أبضل عز وجل أبضل. يعني حتى في رواية مسلم قال فيقبض الله فيخرج الله عز وجل قوما من النار لم يعملوا خيرا قد الله وانا الله هو الغالب على أمره و العدل؟ لا في عدل كله هو ما عمله شخير لكن يبدو مع... لم يعملوا شرًا عادوا نقاص و بينهم وبين الله ما ضروا فيها أحد ما آذوا أحدًا ده فيه ناس تصلي وسل تصوم والنوافل والعمر كل سنة والحج و الله ولكن في قلبه من الحقد ومن من الغل و من للمسلمين ما يضيع كل هذا الصحابة يا مؤمن مش قال له قال له إيه إيه قال له الشهادتين قال له نطرنا في قال له خمس صالات في اليوم وليس هل عليها غيرها قال له إلا أن تزيد قال والله لا أزيد فيه في كمان قال له صيام شهر في السنة فيه غيره قال له إلا أنت طاوع قال والله لا أزيد فيه كمان قال له الزكاء وإلى الزك... آخر قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ليه هو عمل إليه ده؟, ده عمل الشيء اللي يدم النولا لكن ليست عليه تبعات الا التبعات الا التي نقضت غزلها غزلة. من بعد قوه انكاسه واحد بناه بناه كبيره وبعد عمل اعمال كبيره وضيعها طيب إذا, اذا كان الامر هكذا فلما ان نتعب في الدنيا لا هؤلاء الذين اخذوا برحمه الله بالواقعوا في قهر جهنم اصلا هؤلاء الذين اخذوا اخذتهم قبضه الرحمن سبحانه وقعوا في النار اصلا هم فينا اه فينا ولكن ما انتهى اليوم يعني الفتره بسيطة. يا ابني اليوم ب 50000 سنه طب ما هو يعني فضلتك احنا, ب... احنا لسه في اول يوم ام في ثاني يوم ام ام يوم من يو... كل يوم في الاخره ب 50000 سنه هو لو قعد له اسبوع واحد بس دي مش امم مليارات متعدي هتاخد زمن يعدي على تطور الاحصراط واللي والطائره الصحف وال... ده زمن زمن <تصفيق> الله بعد أن يأخذ قصته من العذاب لا ينقى <تصفيق> طب فمن الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولعيذ بله رب العالمين اه وناس أهل الكبر أولا. المتكبرون الذي يتألّى على الله يتألّى على الله يعني يعمل مشرع من عنده لا لا لا لا ما فيش حاجة اسمها حرام. لا, حلال. لا لا لا لا لا لا ح لا لا لا هذا هذه حالات اقتصادية ما أشعر فيها لا لا لا أنتوا تخترعوا من عندكم ما قال نعم قط نعم الوحيدة اللي قالها لما نادوا عليهم <تصفح> <تصفح> ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أنا لو وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أول ما رجل نعم عمر ما قال نعم ده في ناس يعطيك السؤال أنا شخصي الرجل يا أمم قاعد في الحج يقولون يا أنا سألت عشرة من العلماء على موضوع الريبة والبنوك ده أنت إرى يا فضلتك بس اللي يرضى عليك أوعد أقول حرام <تصفيق> طيب ليه عليك ده, ده طب كيف تنفعه الفوت هذا أحياناً واحدة تتصيب لا شوفوا عايز أكون إنسانا مسلمة بس لا تكلمنا لا في الحجاب ولا في خلاصة بارك الله فيك نها الله هذه أنواع هذه لا تنفعهم شفاعة, لا شفاعة يعني إذن لا تشمل أناسا أيضا لا لا لا, لا, لا تشمل طبعاً طبعاً. يعني تشمل فئة ولا تشمل طبعاً فئة طبعا بلا شك مسألة الشفاعة هل هي شفاعة مسبقة بين الله وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هي معلومة عند الرسول صلى الله عليه وسلم بما علمه الله لأنه قدمة الأدب يعني قدمة حتى أنه هو من رحمته أن يريد أن يشفع على الكل لأن في مواقف معينة تمنعه الملائك ويمنعه الله ما احنا نود التركيز على هذه الموقع التي نمنع ع... فيها من الشفاعة أي... حتى لا تكون ذريعة في خزي الدنيا لا لا لا, لا, لا. لا. شوف, شوف, يعني شوف الله عز وجل حتى دو... من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه ليه جاء النصيب هنا وليه جاء الكفل هنا هذه طيبة النصيب الشيء الكثير نعم يقول أخذ مالاً نصيبه من المال من لكن كفل عشانه بيشفى حشفى على السياف من كرم الله أن يعطيه سياة واحدة يعني يروح مثلاً يعين راقصة في البليه يعين عواد في الموسيقى في الفرقة ولا هذا أقول الله ولا مش هو اسم عواد ولا اسمه إيه. <تصفيق> عواد. عواد يعني موسيقار <تصفيق> <لا. يعني يمسك تصفيق> موسيقار يعني موسيقار <تصفيق> هو ده إيه يكون إيه ويمكن مبسوط أنه عينه وقال ده أنا قدمت للدولة عبقري بس الشيخ دلوان اديه حافظ القرآن. عزيز <تصفيق> عمو الناس. لا والله اسمعنا. خلي يقرأ له واحدة. و رح على المقابر. مش عايز شفاعة حسنة هنا. ده. حتى لا في الدنيا. شفاعة حسنة. تناله شفاعة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وتات الشفاعه بعد أن يقضي دينه في النار الله يرضى عليك الله يرضى عننا نركز لا, عليك. لا لا لا لا مش كده وخلاص لا مش كده لو جلس يوم لا لا لا 50000 سنه, رب سنة رب يعني رب اللهم ادخلنا الجنه دون سابقه عذاب فذا هذا دائما هذا دعاء اللهم ادخلنا الجنه دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب يا اخي تدلل على الله واطلب تدلل على الله واطلب لا انا نحن نقول اللهم لا نسالهك رد القضاء لا لا لا, لا لا لا لا ليست كما تقول فضيله بما لا, لا نساله رد القضاء أنا اصلا انا اساله لا يساله رد القضاء سواها من سبحان الله بس انا اريد أن أقول في نهايه حلقه الحوض والشفاعه ان يفرح اهل الاقتلاء لأنهم الحمادون لله على كل حال وهم أول, ط... أول طائفة تدخل إلى الجنة هذا تركيس مهم لأن كلنا مبتلى وكلنا ممتحن إوعى صاحب البلاء أو الاتلاء يظن أنه المبتلى الوحيد ما في عبد في الدنيا إلا هو مبتلى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما لا لتبلون في أموالكم وأنفسكم أم حسب الناس أن يقولوا أمان بالله وهم لا يفتنون صحيح. لا بد من الافتتام لا, لا. لا بد من الافتتام لا بد علم للتأكيد لا, لا, لا بد, بد. والتكرار يعني إذن من يبتلى يفرح مرحبا بشعار الصالحين كفار هذه الله الشازين. يضعنا كده لا لأن أعمالنا لا تصد إذا ترد تكفير ذنوبنا يعني ماذا تقول فضلاتكم لمسلم يتقاعس في الدنيا عن أداء الطاعات ظن منه في أن تناله الشفاعة لا لا لا يوم القيامة هذه الشفاعة هذا فضل تفضل من الله على يعطيه لرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع. لكن ما الذي يضمن لي أنني من, من يستحقون الشفاعة؟ وإذا في نهاية شفاعة مقيدة وليست مطلقة؟ لا, لا مطلقة لا. مطلقة لا. لا مطلقة لا. أن تقدم الآن وبعدين رب نكرم الحال. هناك من يقول <تصفيق> ان النار لم تخلق لمسلم. لا لا ازاي؟ ازاي؟ اما الجهنم دي موجودة فيه؟ اما فين اللي تصفح لهم الأموال صفائحة من النار تقوى بها؟ ده مسلم؟ م. مسلم. من لا يصلي في الدنيا سوف يصلي في جهنم وكانوا يدعون إلى سجود وهم سالمون في آخرة يدعون إلى سجود فلا استطيعون وقال أين أسجد كان عنده في البيت سجادة وعنده مسجد وعند علماء وعنده قرآن وعنده مألة الوضوء يصلي في النار والعذب الله يبقى وهكذا صحيح مم. وبعدين أص... اللي غلوا الأمانات بتعالناس اللي سرق شيء اللي أخذ شيء مش من حقه تلقى في قعر جهنم اقول للملك ان جئته بها ربما نجوت ينزل في قعر جهنم يقعد معها تحت طيب يعني معذره في في في اواخر سوره الفرقان والذين لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله, الله الا بالحق لا. ولا يزنون او يفعل ذلك يلقى اثم <تصفيق> الايات له العذاب ويخلد فيه مهان مهان يخلد خلود هذا وبعدين انها ساءت مستقرا ومقام كيف الخلود والاستقرار وتناوش لكل وشفع. لكل قاعده شواذ الا هؤلاء القاعده العامه ان رجعت في النهر لان عندنا 6 دركات اهلها مخلدوه الدركه السابعه الاولى اهلها مش مخلدوه الجهن... جهن غير مخلدين وغير مخلدين. الموحدين هيخرجوا لكن السته بقى... عندك نسبه 6 الى 1 فيتكلم عن الخلود والاستقرار والمقام خالدون في مخلدين عن الست اذا الشفاعه تختص بسكن جهنم كما سناتي تفصيل فقط فقط, فقط. فقط. ليس بستبعد دركات وبعضهم هذه مقيده مقيده مقيده, مقيدة, مقيدة شديده التقييد مقيده بسابقه الاعمال ليست لين. شفاعه مطلقه احنا كل البيوت عندهم اولاد في المدارس نعم. لما عندنا في الجامعه وفي المدارس في لجنه رقفه صحيح لجنه الرقفه دي بترقف بمن ولد جايب 48 من 100 يعني فضلوا ايه درجتان لكن واحد جاب واحد من مئة يعملوا في ايه يخصلوا من التربية يجب ان نفهمها هكذا <تصفيق> يعني ادعو الله ان اكون رفيقا لك في الجنة يا رسول الله قال اعني على نفسك بكثرة السجود الله يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئتي ممنالي اعملي لا اغني عنك من الله شيء يا صفيه يا عمه رسول الله اعملي لا اغني عنك بنضيه يا عباس يا عم رسول اعمل لا اغني عنك بنضيه من منبطئ به عمله دم, دم يسرع, يسرع به نحسب ناس هذه قواعد طيب يعني معذرة اعمل كمذيع ولو في سؤال بسيط اود نعم. الاجابه في فضلاتكم ببساطه لان ارد ان انطلق الى محور اخر نعم. قبل ان ننهي هذه الحلق هذا ما يخص المسلمين وامه محمد عليه الصلاه والسلام أين الامم الكافره الاخرى يا اجوج وفرعون وهامان وجنود اينهم من هذه القصه كلها تقرب في النار من البداية. انتهى الموقف. انتقطتهم أمهم من المحشر. ما فيش وقت. ده اللي وقفوا دول, دول فائزين من الألف. من كل, كل ألف طلع واحد. المليون في ألف. هذا هو الواحد. هذا هو الألف من المليون. آه آه آه كل مليار منهم مليون. يا تعالى. بارك الله فيكم. وصلت. بارك الله فيكم. ونحن في نهاية هذه الحلقة وكل عام وفضيلتكم بخير وتقبلوا منكم تجولت في أماكن كثيرة في العالم تجولت أنت أو تجولت أنا تجولت وانتهى بك المقام في الامارات فلماذا تحديدا الإمارات وماذا وجدت فيها من شعب وقادة وشيوخ ورجال عندما جيت إلى الإمارات كأنني رجعت إلى الصعيد في الخمسينات ليس بالتقدم ما شاء الله الإمارات دولة مفضلة يعني بلغت شاءوا كبيرا في التقدم لكن بطبيعة أهلها فيهم من التواضع ودماثة الخلق حكامهم أقرب إلى شعوبهم من أي حكام في العالم لا. يعني أي إنسان من شعب الإمارات أي إنسان من غير شعب الإمارات حتى من الوافدين والزوار عندما يذهبون لمقابلة أحد حكام الامارات يدخل دون حواجز دخلت عندهم كلهم ما شاء الله تجد جالسا أي واحد منهم على الأرض يطعم ويطعمك ويكرمك ويرحبك ولطيف لأن الحقيقة زرع فيهم آباؤهم خيرا وما يعني ما زلت أذكر رحمه الله الشيخ سايد الله رحمه عليه رحمه الله عليه. الذي زرع هذا الخير في هذه الدولة حقيقة الأمر وهو طراز فريق من الحكام رجل عربي غيور على عربته مسلم غيور على إسلام فطري لدرجة أنك تشعر أنه رجل انطلق من الرعيل الأول ليستقرر في زمننا صنع هذا الخير بدليل أنه لما رحل عن دنيانا بكاه القصي والدان ما في منطقة في العالم الإسلامي ذهبت إليها إذا وجدت البصمة للشيخ رحمة الله عليه وأبناءه الذين يحكمون الإمارات كلها ما شاء الله وتلاميذه حقيقة الأمر يعني بورك فيهم وبورك في شعب الامارات أيضا الإماراتيون يتسمون بالذات نسائهم بالقرب حب الدين حبا جمع حب غريب للدين حب ما الفطر. الله ما يعني الله. هذه لمستها نعم. ما الله يعني يحببنا المجلس العلم والذكر والاكتفاف حول اهل العلم والعمل الصالحات عمل الخير حقيقه يعني انا لا اشعر بغربه في أي بلد اسلامي اذهب اليه وطالما اجد من يقول لا اله الا الله وبالتالي لما وجدت نفسي في الامارات هنا يعني استشعر الخير الكثير من الاماراتيين يعني حكومه وشيوخا وشعبا فجزاهم الله عني وعن اسرتي خيرا ف... و رحم الله فقيد الوطن وفقيد ديننا رحم رجل هذا ترك خيرا للامه و خير ترك خيرا للاسلام كله كان رجلا حكيما حصيفا ويعني ادعو الله في دعهم بالرحمه الاولى ل... ولا وابنائه ادعو لابنائه والقائمين ولل... على على الامارات من الحكام أن يرزقوا بالبطانه الصالحة التي أمين. تعينهم على طاعه الله أمين. وان يطرد عنهم شيطين الانس والجن وقال العلماء او احد العلماء لو أن لي دعوه مستجابه لادخرتها للحاكم الحاكم الصالح يعني يصنع ب... بالأمة الخير الكثير و عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل ان الله يذهب السلطان ما لاذ بالقران واجب ان يتقارب العلماء مع الحكام لمصالح الشعوب ويتقرب الحكام مع العلماء لمصالح الإسلام ومصالح الدين بارك الله فيكم ان شاء الكرام وفي النهايه تبقى كلمه وهي الخوف من الظلم في الدنيا فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي كما بدأنا لحضرتكم أول هذه الحلقة نلقاكم بمشاية الله تبارك وتعالى مع الوعد الحق بعد عيد الفطر المبارك وكل عام حضرتكم بخير وتقبل الله منه منكم صالح الأعمال والطعات يدع برنامج الوعد الحق يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة ونبدأ مع حضرتكم من الجمعة يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر القادم بمشاية الله تبارك وتعالى هذه الجمعة لا الجمعة التي تلاه في القادم تبارك وتعالى. والوعد الحق مع الدعاء الاسترامي الكبير. فضلية الشيخ الأستاذ الدكتور أمر عبد الكافي. تقبل الله منه ومنكم بالحب. عيشة نلقاء بالخير والأمل. يمضي بنا موكب والزمان. ونرقاكم بعد العيد بما شاءت تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.